يا هادي اهدي الخلق للصراط المستقيم وهديني دعوة حق تشفي كل عالي الساطين كرس القيامة ده قال يا مصحو يوم الحساب استحق الحرب ومين في النعيم فرحه عرفت ايه الفرق بين عبد عاش مصطور وعبد الشيطان فضحه.